وجادلوا بالباطل ليذبحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به.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 آت عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومنtق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خوج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون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 وَأَيَّكُمْ كَذِبَ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَأَيَّكُمْ صَادِقٌ يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصِرِّفٌ كَذَابًا يَا قَوْمَ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَصْرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن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 مثل دَبِّ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذينَ مِن بَعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ غُلْمَ الْعِبَادَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِيرينَ مَا لَكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 قالوا أ ولم تك تأتيكم عرس لكم بالبينات قالوا بلا قالوا فذعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم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 ما ولع لكم تعقلون؟ هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمعا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟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 ما قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندع من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذالك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 119. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون